ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلء المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأمنون إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخفود وطلح منبود وظل ممدود وماء مسكوب وما إمسكوب كثيرة لا مقفوعة ولا منوعة وفرش مرفوعة. إنا أنشأناهن شَاءَ إن شاء فجعلناهن وَإِنْ شَاءَ أَنْ فَجَعَلْنَاهُمْ اليمين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 ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكانوا يصرون على الحنس العظيم وكان يقولون أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما إن لمبعوثون وأباء من الأول قل إن الأولين والأخرين لمجتمعون إلى ميقاطي يوم معلوم ثم إن أيها الطالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البتون فشارفون عليه من الحميم فشارفون شرب الهيم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 أفرأيتم ما تحرشون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حقاما فظلتم تفكهون إن لمقرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المذن أم نحن المنزلون لو نشاء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 مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، فلو إذا بلغت الحوكم وأنتم حين تنظرون، ونحن أقرب إليه من ولكن لا تلسرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من فروت وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصرية كحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم